الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون وبعدله ضل الضالون سبحانه لا يسال عما يفعل وهم يسالون احمده سبحانه واشكره واستغفره واستهديه واتوب اليه واثني عليه الخير كله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 اتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله عباد الله يقول تعالى وذكرهم بايام الله فالذكرى تنفع المؤمنين ويقول وكل ننقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب لقد كانت قصه موسى عليه السلام القصه الغالبه في القصص القراني لما فيها من دروس وعبر ولما فيها من لفتات وصور فيها الصراع بين الحق والباطل الصراع الذي يبدا من الصغر والتحدي الذي يبدا من البدايه ثم تكون النهايه الغلبة وظهور ذلك التحدي لقد ولد موسى عليه السلام في ظروف قاسيه في ظاهرها وظهرت عنايه الله به ورعايته له لقد اخبرت فرعون بطريقته بان الخليل ابراهيم عليه السلام لما مر في مهاجره لما مر في مهاجره بمصر واراد فرعون في وقته ان يتسلط على زوجته ساره فنجاها الله منه اخبر ابراهيم انه سيولد من ذريته غلام تكون نهايه فراعنه مصر على يديه واصل القصه في الصحيح عند ذلك امر فرعون بقتل ابناء بني اسرائيل ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحي نساءهم ولكن الله ولكن الله يريد غير ما يريد فرعون ويقدر غير ما يقدر الطاغيه والطغاة والبغاه تخدعهم قوتهم وسطوتهم وحيلهم فينسون اراده الله وتقديره ويحسبون انهم يختارون لانفسهم ما يحبون ويختارون لاعدائهم ما يشاءون ويظنون انهم على ذلك قادرون السا اما يزيروت ويتحدى الله فرعون لقد ولد موسى في ظل تلك الاوضاع القاسيه ولد والخطر محتدق به والشفره مشرعه الى عنقه تم ان تحز راسه وها هي امه حائره حائره به خائفه عليه تخشى ان يصل نبؤه الى الى الجلادين وعيون فرعون فيلهمها الله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني لماذا؟ لأنه في يد الله وتحت رعايته إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين وتخاف أم موسى عليه فترضعه, فتضع فترضعه وتضعه في اليم فيلقيه اليم بالساحل ولكنها قدرة الله تتحدى انهم يبعثون العيون لتلقي الاخبار وها هو الطفل الذي على يديه هلاكهم بين ايديهم بلا بحث ولا عناء هذا الطفل الرضيع يقتحم على فرعون حصنه وقصره وهو في المهد لماذا ليكون لهم عدو وحزنا لكن لماذا لم يقتل وقالت امراه فرعون قره عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون فيا لقدره الله فيا لقدره الله التي, التي يتحدىهم الله بها وهم لا يشعرون واصبح فؤاد ام موسى فارغا ولم تسكت عن البحث والمحاوله وتبصر به اخته عن بعد في ايدي خدم فرعون يبحثون له عن مرضعه إن الله سبحانه الذي يرعاه ويكيد لفرعون يجعلهم يلتقطونه ويجعلهم يحبونه ويجعلهم يبحثون له عن مرضعة لأنهم يخشون عليه الموت فهو يرفض الثدي كل ما عرضت عليه ويرجع موسى الرضيع إلى أمه ويصدق وعد الله وتعلم أن وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون وشب موسى وترعرع في رعايه الله لم يبين لنا القران لم يبين لنا القران هذه الفتره لانها ليست مقصوده الا انه كان من محبي الاحسان ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجز المحسنين وحصل لموسى عليه السلام بعد ذلك تلك الواقعة مع الرجلين اللذين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه فندم على ذلك وقال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فقفر له انه هو الغفور الرحيم فاصبح في المدينه خائفا يترقب وكاد ان يحصل له في اليوم التالي ما حصل في اليوم الاول وخرج موسى خرج موسى من مصر خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين لجاء الى الدعاء فهو سلاح المؤمنين لقد كان اندفاع موسى في المره الاولى وقتله للقبطي لما طال من الظلم لما طال من الظلم على بني على بني اسرائيل فضاقت به نفس موسى عليه السلام ثم يندفع اخرى لما ندم عليه في المره الاولى وحينما يشتد الظلم ويغلق باب الانصاف يندفع المضطهد يندفع المضطهد الى الهجوم والاقتحام ناسيا التبعات ناسيا التبعات وحتى الحياة وتوجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ونلمح هنا شخصية موسى عليه السلام فريداً وحيداً مطارداً في الطرق الصحراوية تجاه مدين في جنوب الشام وشمال الحجاز وانتهى من السفر الشاق الطويل إلى ماء مدين وهناك يرى منظراً لا يروق لاصحاب الفطر السليمه لا يروق للمحسنين حيث هناك امراتين تمنعان غنمهما عن ورود الماء حتى يسقي الرعاه ولا يمكن لا يمكن ان يتخلى موسى وهو الذي رعته يد الله فقام وسال عن الحادثه ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاه وابونا شيخ كبير عند ذلك سقاهما وجلس يستريح ولم ينس مره اخرى سلاحه لم ينس سلاحه الا وهو الدعاء ربي اني لما انزلت الي من خير فقير وياتيه المدد عاجلا اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين على ان تاجرني ثماني حجاج فان اتممت عشرا فمن فمن عندك لماذا استاجره لانه قوي امين مع هذه الغربه وهذه الفتوته المتدفقه الا انه امين على العرض بشهاده الفتاه الحيه العفيفه وكذلك السائرون على منهج الله وتمضي السنوات العشر التي تعاقد عليها موسى ثم يسير موسى باهله عائدا من مدين الى مصر انه عائد مع نفس الطريق ولكن الجو يختلف انه عائد ليتلقى الرساله التي لم تخطر بباله مهمه الرساله الى فرعون وملئه ليطلق له بني اسرائيل يعبدون ربهم لا يشركون به شيئا لقد سلك موسى خطا طويلا من الرعايه والتوجيه ومن ومن التلقي والتجريب تجربه الخوف وتجربه المطارده وتجربه الاضطهاد وتجربه الغربه والجوع والتعب وتجربه الخدمه وراعي الغنم بعد حياه القصور وهكذا الانبياء يبتلون ثم الامثل فالامثل على حسب صلتهم بالله لتصفو نفوسهم وتقوى صلتهم بالله سبحانه وتعالى لقد ارسل موسى الى قوم قد استمروا قد استمروا او قد استمر الذل واعتادوا مذاقه وفسدت فطرتهم وبعدوا عن دينهم فكانت رسالته شاقه قد تكون اضخم تكليف تلقاه بشر عدى رساله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويؤيده الله بالخوارق منها عصاه اصبحت حيه تسعى ويده عندما سلكها في جيبه خرجت بيضاء مضيئه من غير مرض ولا سو ودخل موسى مصر مره اخرى بعد وحي الله له في شاطئ الوادي الايمن من البقعه المباركه وبعد اعتذاره لربه ليحتاط لدعوته لا خوفا وبعد طلبه اخاه هارون فهو افصح لسانا وليكون مؤازرا له في دعوته تلك واستجاب الله له فشد عضوده باخيه وزاده بشاره وتطمينا ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما ولا تقف البشاره عند هذا الحد ولكنها الغلبه للحق الغلبه لايات الله التي يجا بها بها الطغاه فاذا هي وحدها السلاح والقوه واداه النصر والغلبة باياتنا انتما ومن اتبعكم الغالبون وقدره الله تتجلى سافره على مسرح الحوادث وتؤدي دورها لتكون الغلبه بغير الاسباب التي عرفها الناس وتعارفوا عليها في دنياهم ولاجل ان يقوم في نفوس الناس ميزان جديد للقوى والقيم هو الايمان للقوه الماديه فحس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا الي انه هو الغفور التواب الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه احمده تعالى واشكره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى ال والاصحاب وسلم تسليما كثيرا اما بعد فبعد الرساله والتائيد من الله فاذا موسى وهارون في مواجهه الطاغيه فرعون مواجهته بايات الله البينات واذا الحوار بين الهدى والضلال واذا النهايه الحاسمه دخل على فرعون وقال له قولا لينا كما امره ما ربهما بذلك وقال له وقال له اني رسول رب العالمين ان ارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم فقابلهما فرعون بالانكار وما رب العالمين قال موسى رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم مؤمنين فاتهمه بالسحر وخاف فرعون الجبار المتكبر على قومه من تغيير دينهم كما يزعم والذي اقضى مضجع فرعون انه اي انه يخاف ان يظهر موسى في الارض الفساد كلمه شيطانيه يستجر بها عواطف السذج من البسطاء والبله موسى النبي المؤيد من الله هو الذي يظهر الفساد في الارض وفرعون الذي قتل وسفك الدماء واستعبد الذريه وقال قولته المشؤومه انا ربكم الاعلى هو الذي يحافظ على البلاد من الفساد لماذا ظهر فرعون الجبار بصوره الواعظ المصلح لانه خاف من براهين موسى التي توافق الفطر وتنسف الكبر والبطر وتعلي من شان البشر اتهم موسى تهم من اخرى لما اعيته الحيل وهي السحر التي يتهم بها كل رسول صلوات الله وسلامه عليهم ويدير فرعون مكيده السحره ويحدد موسى يوم الزينه يوم اجتماعهم لان الرسل واتباعهم لا يعملون في الخفاء امرهم ظاهر وبرهانهم ساطع وحصل ما حصل في يوم الزينه حينما القى موسى عصاه فالتقطت عصاه التي انقلبت حيه كبيره التقطت عصيه التقطت عصي السحره وحبالهم التي يخيل للناس انها تسعى عندها القى السحره ساجدين قالوا آمنا بربب موسى وهارون وجاش غيظ فرعون وكانت بدايه النصر لموسى ويتواصل البلاغ من موسى عليه السلام واخيه هارون وتستمر محاربه فرعون حتى انتهت المعركه انتهت المعركه بما قض الله علينا واوحينا الى موسى ان اسري بعبادي انكم متعب متبعون ومشى موسى ببني اسرائيل حتى اذا قارب البحر وترا الجمعان قوم موسى وقوم فرعون قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا قال كلا ان معي ان معي ربي سيهدين فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وازلفنا ثم الاخرين وانجينا موسى ومن معه اجمعين ثم اغرقنا الاخرين ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وبذلك تطوى صفحه بل صفحات بل سجلات من الطغيان والجبروت ويمكن الله لبني اسرائيل في الارض وتلك عاقبه المتقين متى كان هذا النصر المبين متى كان هذا النصر المبين كان في العاشر من شهر الله المحرم فصامه اليهود شكرا لله تعالى وحينما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه وجدهم يصومون هذا اليوم وكان صلى الله عليه وسلم يصومه في مكه فسالهم عن ذلك فاخبروه بنصر الله لموسى في هذا اليوم فقال صلى الله عليه وسلم نحن اولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه وتوالت الأيام وتوالت الأيام والسنون فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود تعظم هذا اليوم وتصومه فقال لئن بقيت إلى قابل لا أصوم الن تاسع وسئل عن صيامه فقال يكفر السنة التي قبله فيستحب للمسلم أن يصوم هذا اليوم يستحب لهذا يستحب للمسلم ان يصوم هذا اليوم استبشارا بنصره الحق ويصوم يوما قبله مخالفه لليهود يصوم هذا اليوم استبشارا وفرحا لا اقامه لمأتم كما تقوم به الرافضه زاعمين انه يوم مقتل الحسين فيضربون انفسهم ويجلدون ذواتهم ويبكون ويسيلون دماهم زعما منهم مزعما منهم لمحبه الحسين ابن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الحق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليوم يوم استبشار وليس يوم مأتم اللهم يا رب العالمين مكن لعبادك المتقين كما مكنت لعبادك السابقين اللهم مكن لهم في الارض ليرفع اسمك ويقام دينك وتعلا كلمتك يا رب العالمين اللهم صل على انبيائك اجمعين وخص بذلك سيد المرسلين اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا مهجه قلوبنا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه كما صليت على ابراهيم وعلى اله انك حميد مجيد اللهم يا ربنا، فأحينا أعزّةً على سنته، وتوفَّنا شهداء على ملَّته، وحشرنا في زمرته، واسقنا من حوضه، يا رب العالمين، اللهم اجمعنا به في دار كرامتك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل من خذل الدين، انظر اتوفو حي نعيم، اللهم أعزّي من خذل الدين، اللهم اخذوا من خذل الدين اللهم عليك بالطغاة والمارقين اللهم عليك بالطغاة والمارقين اللهم عليك بهم يا رب العالمين اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم ابدلهم بقوتهم الضعفاء وبعزهم وبعزهم ذله يا رب العالمين اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويذل او يهدى فيه اهل المعصيه ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقال فيه كلمه الحق لا يخشى قائلها في الله لومه لائم اللهم مكن للمسلمين في كل مكان اللهم مكن لهم اللهم مكن لهم في ربى فلسطين اللهم مكن لهم في ربى فلسطين, فلسطين اللهم مكن لهم في الشام اللهم كلهم في اليمن اللهم كلهم في كل مكان وتحت كل سماء يا رب العالمين اللهم كلهم عونا ونصيرا اللهم اهدِ ولاةنا خاصه وولاة امورنا عام لما تحبه وترضاه اللهم اغذ في قلوبهم العزه وانصرهم بالاسلام منصور الاسلام بهم يا رب العالمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسلام على عباده الذي نصطفى من عباده المرسلين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم يبعثون وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ومن يبعثون